قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٌ أَن تَقُوبُوا لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا بين يدي عذاب شديد